الباب الثاني والخمسون وثلاثمئة باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم